بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامرأ تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل مِنْهُمْ أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا ساحر مبيد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 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا أَسَاطِيرُ قُرُونٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلَهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ لِقَاءِ نَفْسِي إِنْ تبع إلا ما يحاء إليه إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم الناظم.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 جاءت ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم وظنوا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 إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاقتلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام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 وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظَّنَّ لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون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 إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحسرهم كأن لم يلبكوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ وَإِمَّا نُرِيَنَكَ بَعْضَ الَّذِينَ عِدُوهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ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 وَلَعَلَّهُمْ نَبَأُ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِن كَانَ كِبَرٌ عَلَيْكُمْ مَا أَنَا فِيهِ وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ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 ظَهَرَ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ المنزلين. ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ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 فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لَهُ مُوسَىٰ أَن قُمَا أَنْتُم ملقون فَلَمَّا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 زُرِيَّةٌ مِنْ قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِنْ فِرْعَونَ وَمَلَأِهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِي فِرْعَونَ لَعَالِمٌ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ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 ونجنا برحمةك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تذوأ لقومك ما في مصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبلا وأقيم الصلاة وبشر الْمُؤْمِنِينَ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 فَإِذَا صَيَّتْ قَبْلَ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّكَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ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 ثم نندي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من